وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى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 مرعاه والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما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 ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها ربك منتها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم البثوا إلا عشية أو ضحى.